مَ نُ نَ الزّنُ الْ الملائكَةَ إِللاا بِالحقَقّ وَما كان إ مُبرين إِا نَحنُ نَ الزَّلن الذِكرَ وَإِا لَ لَحافظون وَلََد أأَرسَلنا مِنْ قَِكَ فيِي شع الأووَلين وَما يأتي مِررسُولٍ إللاا كانوا بهِه يَسْحزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا مِنَ السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلكم الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يدفي أو ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن كُنتُمْ لَا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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَاللَّه إِن تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا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 والله أنزل من السماء ماء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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه من رزقا حسنا ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وَظرَبَ الله مثلن الرجُ ليين أحدهُما أبكم لا يقدرر على شيء وهو كلّ على مول وهو كلنا على مولهُ عين ما يجه يأتبخَير هل يستويوم يأمر بالعددِ وَوهو على صاط مستقيم واللهه غيب السماواتِ والأررض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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ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 وَيومَ بعدت فيِي كل أَُّة شيدعَهم منِ أأَفُوسم ووجِنا بكَ شداًا على أُول وَزلناَا عليك الكتابةِ بان لكل شيء وَوحدَ ورحم هُدَ ورحمةَ ووبشرال المُسلمين.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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة مَا كنتم فيه تختلفون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 وَلَكُم ذاابٌ ععَظم وَل تَشْتَروا بِعَهْدِ اللهه سَمَنَوا قَلن إ مَا عِدَ اللهَّ هو خَيُ للَكُم إن كُنتُم تَون مَا عِدَكُم يوفَدُ وَمَا عِدَ اللهَّ باقَ وَل نَجز الذيينَ صَبَروا ألِرَهُم بأَحْسَنِ مَا كانوا يَعملون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 وَضرربَ الله مَتىن طرََةً كانت آمَدمَ مطم إتَأتي هاارزقُهار غَد مِن كلُ مكان فكفرَت ب بأننع مِله فَذا قَهَ الله لباسَ الجوع والالخَووف بما كانوا يصْنعون